بسم الله الرحمن الرحيم ولا زال العراق يغزل بدماء رجاله ميلاد فجر مجيد للعروبة والإسلام لا زال العراق وسيظل بإذن الله شامخا منيعا عصيا فتحطم عليه كل الطعنات الحاخدة وهو يرغم أنفى العلوت بالتراب ولا زال العالم العربي الإسلامي يغط في نوم عمير كنوم أصحاب القبور، ولا زال الزنيم الفاجر الفاسق الداعر الوليد بن طلال لا زال يبدو وكانه قد أقسم بلحية جده النجسة لا يدخلن أن الفساد وقلة الحياة لكل بيت عربي طاهر من خلال فضائياته الإباحية روتانا سينما واستار قديمي وسوبر ستار وإلى آخره. والتي تهدف وبطريقة مدروسة ممنهجة لتدمير عقيدة هذه الأمة ومستقبلها من خلال تخريب شبابنا وشاباتنا الذين هم في الواقع نصف الحاضر وكل المستقبل وفي الجانب الآخر نرى يهود سعود في ارض النبي صلى الله عليه وسلم يستضيفون دورة رياضية هي الاولى من نوعها بمشاركة اكثر من خمسين دولة اسلامية ويطلقون عليها دورة التضامن الاسلامية أي تضامن هذا أيها الأوباش أي تضامن هذا يا بائم الماسون أي تضامن هذا أن الدماء؟ ألا تب أهل وتبت أيديهم ألا تب أهل وتبت أيديهم على صغقا لآل سعود بقي سؤال أود أن أوجهه إلى مشايخنا الأجلاء وعلمائنا الأباضل ما هو حكم الله في أنثال هؤلاء الزنادق المارقين من دين الإسلام مذكرا إياهم بقول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم مع كل هذا ورغم أن في أمريكا ورغم أن بأمريكا وعملائها سنظل نغني هذه النصر لعراق العروبة والعرب سنظل نغني لكل أحرار العراق سنظل نغني للفلوجة البطلة إحدى عجائب الدنيا الثماني سنظل نغني للفلوجة عرين الرجال ومصنع الأبطال سنظل نغني لقائد العراق وسيد العراق قائدنا المفدى المنصور بالله صدام حسين المجيد الكلمات للشاعر الفلسطيني ابن يافا والأداء لفرقة جنين الفنية والأغنية اشتقنا لك يا فلوجة والتي يقول مطلعها اشتقنا لك يا فلوجة اشتقت لك والله يا حلوة يا زين اشتقت لك يا ما شاء الله يا فلوجه ويخزي العيب اشتقنا لسباعك لحرار اشتقنا لصدام حسين Kyllä Kiitos! Hold But I يا عراق <تصفيق> الأحراء We're gonna the. List.